كان ذلك بأيبين وإنما كان رواعة صحية من زل منها حتى الآن أسألكم الضعاف ولولا إن شاء الله تعالى حوثي على أن أكون بينكم الليلة لكنت في سريري فأسأل الله لي ولكم الشفاء العالمي لأنه نسميه المجيب الضعاف ولذلك بعد المحضة سوف نتكلم في حدود ما أريدكم أرجو أن لتشوفوا علينا عندما يعني نطلب منكم الدعاء إن شاء الله حديث الليلة إن شاء الله تعالى عن الغرباء الأضع مكرد القولة مضة النصر حديث الليلة إن شاء الله تعالى عن الغرباء الاربعه حبيب الله وعليكم الله يا معلم الغرباء الاربعه من هم الغرباء الاربعه الحسن البصري عليه رحمة الله وكان من الذين فجر الله سبحانه وتعالى سنده بالقوة الثابتة والحكمة نسأل الله أن يرزقنا ثبات القوة الدنيا والآخرة. ولا أيه رباه أربعة. أيه رباه أربعة. اسمع. قرآن في جوف ظالم قرآن. في جوك ظالم ومصحقاً في بيت لا يقرأ فيه ومسجد في نادي قوم لا يصلون فيه ورجل صالح وسط قوم سوء كم واحدة أقولها مرض البخاء. الحسن البصري يقول: الغبار الضع طوالة في جوف ظالم، ومصح في بيت لا يخلو فيه، ومسجد في نادي قوم لا يصلون فيه. ورجل صالح وسط قوم سوء نسأل الله السلام مما لا فيه أن من أجل الذي حبان الله إياها أن أنزل علينا القرآن وحص هذه الأمة بأن تكون أمة القرآن فالقرآن أجل نعمة وهذا مما لا يمال فيه عقل وبنعم الله على العرض أن يمن عليه بحفظ القرآن الكريم تجد إنسانا يحفظ القرآن من أوله إلى آخره تلك نعمة يغطبط عليها. ولكن قد يكون القرآن مع شخص ويكون كالذهب الذي وضع في سلة مجملات قطع من الذهب خطا صفيح زبال. صفين سبال كل واحد بيحمل القرآن الكريم القرآن سينفع فرب حامل للقرآن والقرآن العلم ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث في صحيح مسلم يقول فيه والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك ما فائدك أن تكون حاملاً للقرآن مشرذماً بآياته وأنت لا تعمل بها القرآن في وادي وأنت في وادي أنت بهذا تحمل نفسك الحجج وستقف آيات القرآن يوم القيامة لتختص منك برناية الله ومن هنا يبليل الحسن بصري أن هناك من يكون ظالما ومع هذا قد يحفظ القرآن كله قفض القرآن بس ظالم بس ظالم, بس ظالم إذا القرآن في جوفه يقول ماذا يكون غريبا لماذا هو في واد والقرآن الذي يحفظ في واد في واد في واد آخر تأمتل خيري الله وهو في ضال من الممكن أن يكون حافظ للقرآن الكريم ها ها ده أظلم رجل في التاريخ الإسلامي كان حافظا للقؤال كريم أظلم رجل في التاريخ الإسلامي كان حافظا للقؤال كريم أتعرفون من؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي حجاج ابن يوسف الثقفي لشأ وتربى على حفظ آيات الله وكان يراجع القرآن كل ليلة كل ليلة يجلس يراجع وليس ليلة أنا لا أستطيع هذا هو كان يفعله هو كان يفعله يفعله, يفعله. يراجع القرآن كل ليلة ولكنه لما تولى الإمارة كان أظلم وأظهر وأغشم خلق الله الرؤان في جوفه نحن ولكن الرؤان كان غريبا لماذا؟ لأنه كان مهجورا هو في واده والرؤان في وادنا بل قال أهل العلم الظالم إذا كان حاملا لآيات الله فلن تجد أظلم منه حتى لا أظلم من كده ليه قالوا أنه سيستغل القرآن لظلمه حلال مباردات في القرآن ويضع القرآن في غير مرضه هيأ للجد هيأ للجد ولذلك يمستمع جديد الى قول تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اسمع الايه ولا يزيد الظالمين الا خسارا وزود الطالب قصالة آء العيب في القرآن العيب فيه لأنه سيضع القرآن في غير في غير موضعه يفعل الفساد والظلم ثم يبرر هذا لنفسه بالقرآن بالقرآن وهكذا فعل الحجر راجب حامل للقرآن الكريم ومع هذا أخذ زبانيته في يوم من الأيام وذهب قاصلاً ملكة بتكليف من عبد الملك ابن مرار ليقتل رجلاً من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله رايش يريق دم صحابي وفيين بقى فيين في مأت ولذلك عبدالله الزمالي تحصل للجعبة فاستباحها الحجاج شوف المصائب الثلاثة اللي فعلها أقدم على إراقة دم صحابي واستحل مكة واستباح البيت الحرام واستباح البيت الحرام، ولذلك ضرب الكعبة بالمنجمين أحراقها أحراقها فحدث أمران واسمع في كل الأمرين كيف استغل القرآن التالي القرآن بقى القرآن حمد القرآن اسمع كيف بيستغل القرآن لتحقيق أغراضه لتحقيق أغراضه أغراض ما رأينا عمم شيخ الله أصحابه من مفتي ها؟ القرآن كريم ومع هذا بالقرآن هباحوا للظالم ظلمه ظلمه وبرنوا له ما يفعله بل ده في يوم من الأيام أحد مشايخ الأعلام وقف ويقول لجمال عبد الناصر قصيدة شعر. فكان مما قال أن قال له وقد ذكرك الله في القرآن لنفس جمال عبد الناصر ذكر في القرآن ألم يقل الله ولكم فيها جمال نعم نعم نعم نعم من مصار الظالم يكون من كده القرآن كيف يطوّعه كيف يطوّعه كيف يطوّعه فالحجاج القرآن في جوء غريب لأنه ظالم والقرآن ما زاده إلا لماذا لأنه وضع القرآن في غير موضعه فلما قتل عبد الله بن الزبير واستباح مكت واستباح التعبة كما قلت حدث أمران وانظر كيف استخدم القرآن في تفسير هذين الأمرين الأمر الأول غضب السماء السماء نفسها غضبت وأنتم تعلمون أن الأرض والسماء والنبال وما في الكون وما في الكون يغضب لغضب الله أوه ياغضب ولذلك ليهم مشاعر الأرض اللي أنت تطاعها قلباً دي والله ليها مشاعر والسماء لها مشاعر مشاعر بتتعاطف مع العبد الطائع وتريد أن تنقلب على العبد العاصف وده بنص القرآن وبنص السنة والله شف عندي فما بكت عليهم من السماء والغضب ظلم ومكفر السماء ولم تتكيش عليك ده معناه كده ايه انهما تبكيان على العبد الصالح وذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السماء تقول يا سبحانه وتعالى ان هرأت عصيرا دعني اهني عليك والارض تقول له انشقوا به والجبال تقول له انطنقوا عليك وربنا يقول لهم لو خلقتموه لرحيمتموه واذبعوني وإياه دواعي سبحان الله إذا بيها مشاح فلما يأتي هذا الغشوم الضالي أفضل الطاهية أفضل ويستبيع الكعبة ويستبيع الكعبة ويحدث اللي أقول لك عليه تسمح لي بالقرآن بقى. فالسماء غضبت الكعبة تضرب بالمنجنيق فالسماء أرعبت عارف الرعب فهجع رعب غطبال غطبال فبدلا من ان يخشى ربه ويقلع عن فعليه الزبانين اللي حالين يقولوا السماء ترعب شكلها كلها هتولع عدين ولا ايه ولا ايه قال لها طمعينهم. طمعينهم ان بني اسرائيل كان اذا خربوا طوبان فتقبله الله منهم نزلت ناره من السماء فعايزه اليوم انه هو تقرب الى الله بأراقة دم عبد الله والبعض اللي حاصل ده ده عشان الله قوله تقبل القرمان ده تقبل القرمان عند القرآن فمشون بالشغال ازاي تومي الناس الناس في مكة يبكون ويتذجارون كيف استريح الكعب يوم يجمعهم في مكانك قلوا شوف كيف يصادف القرآن الكريم كيف يصادفهم يوم يجمعهم في مكانك ويقوم فيهم خطيبا فماذا يقول؟ زعلانين إن أنا قتلت عبد الله ابن الزربيل واسطبحت الكعبة زعلانين على إيه أنا راجل مستند القرآن موحب القرآن مستند القرآن كيف يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته فلما فعل ما فعله أعمل إيه عصر مصر أخوة وعصر هذا ما فعله لما فعل ما فعل إلا حصل أخرجه الله من الجنة وآدم أكرم من ابن الزبير والجنة أشد حرمة من الكعب زالين ابن الزبيب ظالم غلق زي ما آدم الطانحنا قتلنا الزبيب خلاص وحجري هكذا واحد ياتي هذا ياتي نفسه مبررا في القران في القول الكريم بالضل ويضع القران في غير في غير موضعه في غير موضعه في غير موضعه ولذلك يأتي برجل ممن كانوا يقولون حقا والويل كل الويل لمن كان ينطق بكلمة حق في دولة حسن الحجات, الحجات الوئي لكل الوئي لمن ينطق بكلمة حق في دولة الحجات في لولة في الحجات فيأكد في رجل من خلال الناس قال كلمة حق فقال اجهدوه خمسين جزاء خمسين جلاله فلما جلدوه وكان الجلاد جبار ما هم كلاب السلطه بيحاولوا يرضوا ليه ها السلطه فيتجبر في ضابه يتجبر في ضابه الله معي سبحان الله في عمر لما يجي واحد جلاد يجلد يجلد ردلا في حد جل يعني بأمر من مين من الله مش من من الله ولا من الحجات من الله من الله يمسك بالصيارة وعمر الأول معلين يقولوا لا اتي بصيارة غير هذا لقد قد شديد إذا ضربت به مزق ده كلام نبي قيم حقا اليوم جعلت من من كسار من كالصف لكن هؤلاء لا يرغبون في مؤمن إلا ولا دين ولا دين فجلل جبار ل في من الحجاج من جماليه فرعون وجلود الحسني وكلامه جبار جبار وهم بمجرد ان ينتهي الرجل سبحان الله الذي يضرب ينطق بكلمة يقول شكراً شكراً يا الله خلاص مش مشكراً منه تعرف ماذا فعل الحديان مش لم يسمع كلمة الله دي الله دي يتزل قرب دي تخلع ولكنها لا تؤثر في قلب ظالم نبطرش يا ما تحت أيدي الكلاب قالوا يا رب ويا الله وتسمع الرب خلي ربنا يفعل الكلاب سافلة سافلا خلاص ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم هذه حقيقة فشو رجل يخلق خلاص ما سد الخمسين جلد أحد فضيع شكرا شكرا يا الله فقال لهم زدوا ضربتهم فاللي أحدم كل ولم قال ألم يقل الله ولئن شكرتم لأزيد لأكم في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماذا يضع القواتل؟ الكلب ماذا يضع القواتل؟ ماذا يضع ها ماذا يضع القواتل؟ طب يا أخي هذا عند النعمة زيادتها وعند البلاء رفع من زيادته لكن تنظر إلى التأويل الباطل وكيف يضع الآيات في غير موضعها في غير موضعها ولذلك في في البلاء أحد الأخوة والله نزل في يوم بعد التعذيب مقطعين له لحيته وخدوده و... بتنزف وغير بالله الجراحة الكديمة التي كانت فيه وأثار الكبارات والحرق ربنا ننتقل منهم ويأخذهم بعض الأعزيز مكتبر هم ومن كان أحكمهم ومن أسقوا عليه الله أخ نازل ممزق وخل بنتك فسبحان الله يعني بيقول لي تصدق بقول لي للطالب انت بتعمل فيه كده ليه قال له وياك انا بنافذ كلام ربنا انتو مش بدعوا ربنا قال له ولا بنافذ كلام ربنا كلام ربنا قال له ده لنا حانتك كمان لأن حكم ربنا فيك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عزيهم وأرضوهم من خلاف أو ينفع من الأرض الظبط وارع وإنه مفسد فعايزه أنه تبقى لا في الأرض. هو بتاع الخمارات الحرامي خدام العرامي مش هو اللي مفسد. لأنك تصلي لأنك تطلق لحياتك لأنك تقول ربي الله سأشوف مع رؤى لكن بيضع ضع قرآن فيه في غير موضعه بإيه ده المبسد يطبق عليها في الإفساد في الأرض وهو الأولى بهذا وهو الأولى بهذا وده قانون الظلمة أرطني إقليمه أتبروا موسى وقومه إيه ليبسنوا في الأرض ده مفسد مبسد لأن الحاكم مين؟ فرعان فأنت مفسد آ لأن الحاكم مين حواسد فلازم تبقى مفسد فلا بد وأن تكون مفسدة مفسدة فالقرآن في غير موضوع في غير موضوع في غير موضوع فإذا القرآن عنده إيه؟ غريب شو هذا القرآن؟ اللي نعرف عنده غريب في جوفه غريب في جوفه غريب, في غريب. في يمر على السجود وبيتكلم بيه ما زالة كلنا بنشوف المدعوس اللي بيحكوا لنا ده افي مؤسبة اي هي اسمع في مولد النبي عم بيتكلم ازاي اسمع في مولد النبي والسنة وسماحة الاسلام ورسول الله وتاني يوم في حفلة اي بصبح اصابت منها الجفاف الله كده بيه تك سنة اي بتتكلم عنه سنة ايه ثاني يوم بتتكلم المازل ثاني يوم في دعاء ودعاء السجول خذ هلوم جار يقولون ما لك يفعلون يفعلون يتشدقوا بالقرآن الكريم يتشدقوا بالقرآن الكريم فيمر في يوم من الأيام هذا الكلب الطاغية وبالضبط كلهم بشكل رحيد كله كل الظلم بشكل رحيد كل الظلم وشدد فرعان والحد يو حسني والقذافي وعلى عبد الله صالح كلهم شاكيلة واحدة كلهم شاكيلة واحدة ولذلك كان من ضمن مشاكل بالله الأخرانية دي ان انا كان لها كلمة وحاسبوني عليها حسام العسيرة ان انا قلت ان حكام المسلمين ينبغي ان يترموا كلهم في ملاحة يقول كلهم في ملاحة يا ياعبد يبلغ تأنيس منهم الله يبلغ تأنيس منهم تأنيس منهم تأنيس منهم فكلهم شكل واحد فكله لبود إنه تفنن في صناعة السجود مليارات والله مليارات وزارة الداخلية وصلت لها مليارات لبناء السجود سجن واحد في وادي النطول سجن اثنين في وادي النطول وسجن مش عارف فين في اسكندرية وسجن فين في ضماربون مليارات مليارات ده ايه بقى السجود اللي في مراكزهم في سواقف الاظرلي ولا شبرة الخيمة ولا جبل البيعيان ولا في 6 اكتوبر ولا في المقر القزر في مليلة نص والناس ده خليلوا شاكت ايه بقى السجود اللي كانت فيه فيمر حداج بن يوسف الثقة على سجن وكان عمل السجن فيه وصف الصحراء وسط الصحراء وسط الصحراء ده بقى يعني حرارة قاتلة بالنهار وجنودة قاتلة بالليل. إذا ما السجون كده؟ السجون انتفكر الزلزين إيه؟ الزلزالة ليه فتحة؟ ليه المنهار؟ الشتاء سنختل جيب ولذلك الأمراض اللي حلت علينا ما كانت من شوية يا ربنا نتقل منهم والصيف حرار من خاصه خلاص تمز الزلازل وحر ربنا يعافينا رب ولازم كل في الذي يهون الله والله كل في الذي يهون والله اننا نقدر نقبل ده بالصدر الواحد والحمد لله رب العالمين انه ربنا بيحط من سيئاتنا بالفضلات ولو ما كانش رفع بلاك رفع حط السيئات فدي نعمه من الله سبحانه وتعالى واذكر ان ابن القيم عليه رحمه الله يقول والله لقد جاءني ابن تيميه في المنام وابن تيميه حبس 9 اشهر حياته 9 اشهر حياته يقول جاءني ابن تيميه في المنام وقال لي ابن القيم والله ما انتفعت بشيء حسنات بلا حلود. حسنات بلا حلود. بلا حدود سبحان الله بلا حدود فشوف هذا الكلم يمر على هذا السجن في وسط الصحراء وحراج الشمس والفعل فسمع صراخا معميلا فقال ما هذا فقال له بقول له كده إن أهل السجون يتذجعون من حرارة الشمس انت عايزة البيت قال قولوا لهم اخسدوا فيها ولا تكلموا ولذلك بعد ما قال هذه المقولة ابتلاه الله ومات بعد ما قالها قال الله ابتلاه الله ومات. ليه؟ لماذا؟ لأن يستغل آية من آياته فأنزل نفسه منزلة الله منزلة الله هذا كلام الله لأهل النار فساموا فيها ولا تكلموا هذا كلام الله لا اهل النار لا اهل النار لا النار فهم لسفلا الذين علينا من ظلمهم وكمن كان يستغل آيات القرآن لا ولكنه كان يضع القرآن في غير في غير موضعه في غير موضعه ولذلك الظالم الظالم إذا كان حاملاً لكتاب الله اعلم الله أن مسجد بظلم. ل كما قلت لك حياة بنفسه ها مبررات مبررات يقطع محدد أنك موشش في الأرض وبيطبق فيه ربنا سبحانه وهو يا أخي كم من فاضل ما بفعل هذا استغيل آيات الله ووضع القرآن في, في غير في غير موضوع. في غير الموضوع. إذا أول غريب قرآن في جوفه في جوف ضال في جوف ضال. فلس الضال العظيم يكون القرآن في صدورنا ونحن نحمل العرض ونحن نحمل العرض. أنا احتفِ بهذا القدر قد شاء الله تعالى وسنكمل وسأكمل رباع في محاضرة قديمة إن شاء الله وقادر. وإن شاء الله بعد المحاضرة القادمة سنشرع في تفسير سورة سبب لي معكم كلمة صديرة وسلم أرضو من أخواننا الشغال. ألا ينجروا نحو فتن لا نريدها في الوقت الحالي. وضوع الفتن الذي تحدث بين المسلمين ومن صار التنم هذا أرضو أننا نتصرف فيها بعقل وهو عفو بقول يديه فيه هناك من يريد له ولهذا البلد أن يشتعل حتى يقول إن هذا البلد ما عاد صالحاً بعد حصن لا نحن نبيل شاء الله تعالى أن الحظ لهذا البلد ولا مجرد لفتن قد يعني تفتح علينا أبوابا نسأل الله منها السلام أيضا وينا نقول إن يوم أن توفي هذا الحجاج الخريط طروس تلا قبل الله تعالى فقص عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ده طروس الحسن البصر يوم أن مات الحجاب خر ساجدا شكرا لله وقال كلمة اللهم كما أمدته فامت سنتك اللي كان سنة ايه غاشمة فأمد سنتك دي كلمة بقولها لبعض المشايخ المتبسحين في السبابية ودقولها بكده هو لك ان الكلام اللي بيتقال وما ينفع الشماتة والش... يا عم انت, يعني الشماتة انت, حاجة انت, انت عارف يعني ايه شماته ولا انت فاهم دينك انت صياد لا تعرف عليه يعني ولا انت دينك الشماته ليها مواضع يا زي ما زي ما في حالات بيعبر فيها الغيره في حالات بتجوش فيها الغيره في حالات بتجد فيها الغيبة. فما تلبس في بعض مشاهدة المستوب ورح كاذب لا يا حبيبو تشمت زي ما انت عايز ودي احنا تربلنا زي ما انت عايز وتثبت لله شكرا زي ما انت عايز ودي احنا تربلنا لاحكم الكلاب دول واشبتكم واغلاوه اما اصحابنا تعيوار الكذاب فيجوا بلونا عبيبة شمات شو شو بعض شو شو على شن موجي ياسرس ويطمع بيئك ورقة ما ادى ان نبعش بعض الاخوانات خد عيونك السلام شو بسيك الورقة ها فده اللي ورقة ها فده اللي ورقة شو بحق يا راي ده كلام خالي كلام لا يتفق مع الدين فلا تأسى على القوم الكافرين ياخي ده كلام ربيه وكلام النبي وكلام السلام لها له ده نعمة ما بعدها نعمة عايز يعني شكر وزجود وعام ومتبقى خرحان ورقين وكل عام أنزال ظالم أنت بتتكلم فيه تبت... هو أنت شمتاب واحد عياني أنت شمتاب واحد عياني هذا ظلم القذاني فالكلام اللي بيقوله بعض المشاكل نتبيل بقى الموجة في الوقت وفي حيوم عسن في الوقت وفي حيوم أي عسن ما لا يصمين ولا يغلي من ديور ولا يغلي من ديور فشوفوا الحسن البصري سابق شكرا لله شكر النعمة نعمة يا أخي ظالم محارب لله ولرسول الله والدين الله ومعاقل لصرع الله ووضع القرآن بغير مرضيح هاي الزين هاي الزين هاي الزين مش عايزين ننخضع بهذه الكلمات للضراقة التي لا أساس لها من علج ولا الصح مش عايزين ننجد لأي مشاكل شاء مش الله تعالى عايزين نعالج الأمور بعقل المنية بقول هذانا وبشارة أنا أريد إن الشارع يحكمنا في كل شيء والله في كل شيء في نريد أن نتعامل بشارة بشارة شوف الشارع كل ذي ذين ونعمله وما نغاضش للفعلات تبعدنا عن الشر وتأذي بينا إلى المهاوية وإلى ما لا يحمد عباده ونصبح شماد لعملية أضواء الله سبحانه الله وبحمده والشكر لله الى الى نستغفر الله ونتوب اليه الله يتقبل منا امين امين اقول قبل هذا واستغفر الله اللهم لكم واشكر لكم حسن سماعكم بارك الله فيكم بارك الله الله, الله عليكم ان شاء الله يوم الاثنين المقبل ان شاء الله نكون في منزل جوالي اما السبت القادم فلنعتذر عنه في منزل ان شاء الله يوم اتني للقاتل هنكون في مسجد الأولي ان شاء الله سأسألكم الدعوات وأرجو انها تخطي وعلينا ان الله